مؤسسه اصدا للانتاج الصوتي تقدم يا وين القاعده نهج الابرار منهج وسامها واقفا للصعايب لاجل الشريعه شن نغاره بقيار مداهن المرتد ماصار خايب بالشريعة يا طول يا اخيا قولوا من اللي للمطمات جايه بايعت واختر ما جرجو الاخباب للرافضهم جاهني قول حباية ونظل مكله لفرع عالي الدار رحات للناس لسلولي لي كيف السيادة أهل كفر وين الرجال ترد روسى الركاية يهل اليمن يهل الحكم وين الأبصار وين العقيده وين جيش الطلايب قامت خلافه يا عرب مثل العصار شنات على الكفر قوية الحرار أميرها من نسل خاتم الأطهار مدوا يدكم نرقى فوق <تصفيق> السحاية واختامها والله ما نحرف الارض الأرض جهل اليوم صاية